وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يبني عنه ماله إذا تردى إِنَّ عَلَيْنَا للهدى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نارا تلظى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه تجزى